سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ملأ تلك آيات الكتاب المبين إنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن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 تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث ويتم نعمته وعليك وعلى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 قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم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 مالك لا تمن على يوسف، مالك لا تمن على يوسف، وإن له لنصحون. أرسلهم على غدير يرتئي ويلعب، وإن له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلَهُ الْذِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَإِنَكَ لَهُ الْذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَابُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لا تنبئنهم بأمرهم هذا، لا تنبئنهم بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون. وجاؤوا أباهم ماشاء أن يبكون. قالوا يا أبانا من ذهبنا نستبق قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين